سبح لله ما في السماوات وما في الارض الحكيم سبح لله ما في السماوات وما في الملك القدوس العزيز الحكيم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 إ وَيُعَمُجمتِ تَبَ وَحِك مَتَإِن كَوا مِنْ قَبللُ لَ فيِي ضَلَ مُبين وَجَت اَخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ذَلِكَ فضل اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ ذَلِكَ يا شَاء الله والله ذو الفضل العظيم والله ذو الفضل العظيم مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ يَحْمِلُ أَسْفَارًا مَثَلُ مَن يَحْمِلُهَا كَمَثَلِ الحِمَالِ يَحْمِلُ أَثْقَالًا بِسَمْتَ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ بِسَمْتَ الْقَوْمِ لا كَذَّبُوا بِآيَاتِ اللَّهِ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْقُضَاةِ قُلْ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ هَادُوا إِنْ زَعَمْتُمْ أَنَّ إِلَٰهًا غَيْرَ اللَّهِ هُوَ إِلَٰهَكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ يا عِشْرِفَنكُمْ أَوْلِيَاءُ السَّلْمِنْ جُنَّ نَاسٍ فَتَمَنَّو فَتَمَنَّو الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَابِرِينَ فَتَمَنَّو الْمَوْتَ إِن كُنْتُمْ صَابِرِينَ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَلا يَتَمَنَّوْنَهُ ابدا بما قدمت اليه والله عليم بالظالمين والله عليم بالظالمين وان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم وان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم قَّ تُردّونَ إلى عاالِمِ الغَيبِ والشهادَةِ فَيونَبُِّكُم بِمَاكُ تُم تععملون